لا أنت ما تسمع عليه، تفران علي. ما تسمع عليه. علي. و... و... أنا ده أعرف في أنه زول يتكلم الشيوخ ده. إيش يعني والله؟ زول يتكلم في الشيوخ مثلاً عطشيوه، وأكتر زي معه أنه فأنا في تلفزيون نسمه البثيرة، بس جعلته كلها كلام عن النخبة الشيوخ وغادي ولا كذي كذي كذي. لا لا. تقصد بالشيوخ يعني؟ من الشيوخ الذين تقصده؟ من الشيوخ الذين تقصده؟ من؟ ها؟ الاولى والاولى والاولى والبيتكلموا في الدين والله ما كل العلماء بيتكلموا في الدين هم علماء لانه الكلام هذا كلام عام اولا اذا كان هؤلاء الذين ينصبون ينصبون الى المشيخة او الى العلمية كانوا على المنهج السلفي وكانوا على الخط الصحيح وكانوا هم على بصيرة وعلى دين هؤلاء يحرم ويحرم الكلام فيهم لان هؤلاء علماء الأمة وهؤلاء فمن تكلم فيه هذا الرجل من أهل الأهواء والبدع أما إذا كانوا هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم وإلى الفقه عند الناس وهم على خلاف منهج الحق على خلاف المنهج السلفي وكانوا مخالفين وكانوا منحرفين عن المنهج السلفي وهم في وادي وعلماء السلفية في وادي فهؤلاء إذا تكلم فيه العلماء ونقدوهم وجرعوهم ثم جاء الطلاب هؤلاء العلماء ومن يتبعه أو لا فتكلموا فيهم نصحا للأمة وتحذيرا لها من شرهم فهذا لا لا ليس بكلام حرام وليس بنقد ممنوع بل هذا من أعمال الخير وهذا من نصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم ها أما فانتبه لهذا فانتبه لهذا أنا أتكلم بكلام منهج علمي ولذلك كثير من أهل البدع والأهواء والذين يسيرون على منهج السروري والخارجي يشيعون في الأمة فلان فلان يتكلمون في العلماء فإذا سألناه من هو العلماء وجدنا علماءهم من الخوارج ومن أهل الأهواء والبدع فهؤلاء لا يجوز السقوط عليهم إنما يحذر منهم وينبع عليهم حتى لا تنحرف الأمة بسببهم فلذلك كلامك بارك الله فيك كلام عام لا بد من تفصيله وترتيبه بهذا الترتيب حتى لا نظلم نظلم من يتكلم في من ينصف العلم أو إلى العلم، بارك الله فيه. الله يجزاك الله خيره. كم التوضيح لعنو؟ أنت تعلم أنا في التريزون. أما, أما قناة البصيرة هذه القناة صاحبها مي. الذي يقوم عليها وهو الرضوان رجل منحرف، انتبه. هو رجل منحرف حتى لو تكلم في في إخوان المسلمين أو تكلم في غيره من المخالفين هو في نفسه منحرف. لكن أنا أتكلم عن الذين يتكلمون في الناس بحق مثل مشايخنا الأكابر والعلامة الشيخ ربيع والعلام الشيخ عبيد الجابري والعلامة الشيخ محمد بن هادي والعلامة الشيخ البخاري والشيخ اللحيدان إلى غيرهم من علمائنا الكبار ولا يتكلموا في المخالفين والكلام في الناس هذا من الدين نعم أو تيجي ما وعالم أتكلم فيه أو يعني أو يعني أو أتكلم أو أنا فيه؟ ما تكلم عن الرضوان بع بخصوصه ياتكلم على كمنهج عام أهل السنة والجماعة تكلموا في الرجال هذا الدين قائم على هذا الله عز وجل في القرآن تكلم في بعض المخلوقين أليس كذلك تكلم في اليهود آه وتكلم في المنافقين آه وذم المنافقين وذم أهل البدع والضلال فلماذا يستحي الناس من الكلام في الناس إذا كان الكلام فيهم بعلم وبحق وبيشريعة ما تتحرج من هذا دواوين دواوين من كتب أهل السنة وكتب العلم مملوءة بالكلام في الرجال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الرجال تكلم في الدجال تكلم في الخوارج تكلم في ذي سوقيتين من الحبشة تكلم في الرجال لماذا نصحي ونخشى من الكلام في هذا دي ما هو لعب يا أبنيا نعم نعم حياك الله بارك نعم. الله جزاك الله خير أختي الله يسلمك شكرًا لك ربنا ربنا الله يسلم